ذَلِكَ الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفكون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون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 ذہب اللہ بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عمی فهم لا يرجعون اللہ اکبر اللہ اکبر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 كصيب من السماء فيه ظلمات وراد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يَكادُ الْ البَنْكُ يَخْطَفُ أَبَن صَارَهُ كلُمَا أَظَار أَلَهُ مَشَع فيِي وَإذاَا أَظْلَمَ عَلَهمقامُ وَلَ شَ اللهَّهُ لذابَ بِسَمغم وَأَبَصَارِمْ إِ اللهَّه علىى كُِّ شيءَيئ قَدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتكون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فَلَا تَجَعلون للِلَّ يأَ دَدَو وَأَنتُ تَعلَمون وَإِنْ كُ تُمُ فِي رَيبم مِمماا نَزَّلْناَا عَ عَابِدِنَا فَأتُ بِسُورَةِ مِ مِم مِفْلهِ وَدْعُوا وَدْعُوشُهَدَ أَكُم مِ دُون الَّهئِ كُتُ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 كلما رزقوا مِنْهَا مِنْ ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله